وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواء اتتخذناه هدوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال اعوذ بالله